ان يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربادا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله ا واحدا لا اله الا هو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ